اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ظالم أو معلم ظالم يأتي لهذا المكان ويأخذ إناء جديد مكانه كم مشكل خطف ألغاه في حياتنا لذلك هذا الموضوع دقيق جدا يعني إجهاد يكن لك عمل يستمر بعد الموت والله الذي لا إله إلا هو فكأنك لم تمت سيدنا الصديق رضي الله عنه يعدو المؤسس الثاني للدولة الإسلامية ما وقف موقف, موقف حازم وصلب من المرتدين لانتهى الإسلام فبقاء الإسلام في هذه الأماكن في صحيفته وكلنا جميعا في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم الله عز وجل أنه بيعطيك الأجر ومثل هذا الأجر لمن كان السبب ومثل هذا الأجر الوسيط الحجم نفسه يعني العوام بيقولوا كلمات إلى معنى أحيانا من خلف ما مات إذا إنسان ترك ولا الصالح يعني أنا مرة حضرت عزينا بوفاة عالم جليل أربع أولاد علماء خطباء والله بكير ما مات كأنه ما مات ترك أولاد تعلموا العلم الشرعي ودعوا إلى الله من بعده فإذا الإنسان الله أكرمه بولا الصالح ينفع الناس من بعده فهذه ثروة طائلة الله مكنه يفتح مشروع خيري جمعية إسعاد فقراء جامع مثلا مستشفى معهد شرعي شيء يعني يستمر من بعد وفاته إما ولا الصالح أو علم ألق كتاب مهم جدا الناس استفادوا منه ما في كتاب الآن نستفيد منه إلا فاحدة مؤلفه التأليف عمل عظيم تحتاج إلى إلى كتاب بموضوع معين في إنسان ألق الكتاب يلق الله بهذا العمل إذا الأمر الأول أن الإنسان مسؤول ليس مسؤولاً إلا إذا كان حراً في إرادته والشيء الثاني المسؤولية تتجاوز العمل إلى آثاره إن كانت خيرة أو كانت شريرة الآن في عنا الكسب الإيجابي وهو أن يقوم الإنسان المكلف بإرادته بعمل إيجابي يقوم بعمل سواء أكان بدنياً أو نفسياً أو فكرياً كل ذلك إما أن يكون في باب الطاعات والفضائل وإما أن يكون في باب المعاصي والرذائل الأمثلة الصلاة عمل إيجابي آم صلة الزكاة دفع الحج الأمر بالمعروف النهي عن المنكر خدمة الوالدين صلة الأرحام تعليم العلوم الدينية نشر الشريعة الربانية إصلاح المجتمع بوسائل التربية العملية المختلفة العمل الإيجابي النوع الثاني السيء القتل السرقة الزنا شرب الخمر لعب الميسر الغيبة المحرمة النميمة أعمال إيجابية إما خيرة أو شغيرة. هذه الأعمال البدنية أما النفسية كشغل القلب والنفس بالحب في الله والبغض في الله السرور بعزه المسلمين الانقباض لخزلانهم الشوق لمناجاة الله عز وجل والقيام بطاعته الرضا عن الله في قضائه وقدره النوع الثاني شغل النفس في معصية الله محبة أهل الكفر موادة من حاد الله ورسوله السرور بانتصار أهل الكفر الحسد الحقد عداوة أهل الحق كل أعمال إيجابية نفسية الأولى بدنية الصلاة بدنية الصلاة والصوم والحج بالمقابل السرقة والزنا والقتل وشرب الخمر أعمال بدنية مادية فيها عمل إيجابي النفسية كما ذكرنا الفكرية التدبر بآيات الله وآلائه البحث عن دلائل وجوده جل وعلا وكمال صفاته في آثاره ابتكار ما فيه خدمة المسلمين وتقويم سلوكهم التخطيط الفكري لفعل الخير ودفع الشر هذا في باب الطاعات الفكرية أما معاصر فكرية اعمال الفكر في ابتكار ما فيه الأذى لخلق الله عز وجل يقول يسو القنابل الجرثومية والأسلحة الكيماوية حتى يفتكوا بالناس وهم علماء كبار في مخابرهم أي معاصي كلها أي بس معاصي فكرية في عنا معاصي بدنية كالزنا وشرب الخمر والقتل في عنا معاصي نفسية كالفرح بانتصار الكفار الفرح بتراجع الدين ااا ال الانقباض حينما يعلو الحق هي معاصي نفسية والمعاصي الفكرية أن تعمل فكرك في اختراع شيء يؤذي العباد يؤذي الخلق يضر بهم هذا كله كسب إيجابي في الطاعات أو في المعاصي بدنية ونفسية وفكرية وهناك كسب سلبي أيضا في الطاعات والمعاصي وبدني وفكري ونفسي الأمثلة كأن يترك المكلف بإرادته المحرمات هذا كسب ترك الزنا ترك الخمر ترك الاختلاط هذا كسب سلبي له عليه أجر دعي إلى حفلة فيها معصية فامتنع دعي إلى رحلة مشبوهة فيها اختلاف امتنع كأن المكلف بإرادته المحرمات والمكروهات البدنية والنفسية والفكرية كترك السرقة والزنا والقتل وكترك الحسد والحقد وكمجانبة التفكر فيما لا خير فيه أو تعلم ما جاء النهي عن تعلمه ما تعلم السحر مثلا وهذا في باب الطاعات يقابل ذلك في باب المعاصي، ترك الواجبات والمندوبات البدنية والنفسية والفكرية ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الأمر بالمعروف، إهمال تعلم ما ينبغي تعلمه، عدم محبة الله ورسوله، عدم الرضا عن أم القضاء والقدر، عدم التسليم لأحكام الله وشرائعه وأمسال ذلك مما فيه معصية. صار في عنا كسب إيجابي في الطاعات وفي المعاصي، في الطاعات البدنية والنفسية والفكرية. وفي المعاصي البدنية والنفسية والتفلية وعننا كسب سلبي ترك ترك الصلاة كسب سلبي ترك الأمر المعروف بقي علينا موضوع أخير هو الخاتمة حدود المسؤولية بصورها المختلفة تدخل بوجه عام في مفهوم قوله تعالى في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خير يرث ومن يعمل مثقال ذرة شر يرث أي السورة جامعة مانعة كل هذا الدرس ملخص بهذه هذه السورة لذلك جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني وأوجز قال فمن يعمل نفقة ذرة خير يرى ومن يعمل نفقة ذرة شر يرى قال قد كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فقها الرجل تهاب نحن يعني نتعلم تفسير سورة بكاملها تفسير سور نسمع تفسير نصف القرآن وما في انضباط هذا الأعراض استمع إلى إلى سورة واحدة قال قد كفيت هذه تكفي وأقول لكم والله هناك آيات تكفي إن الله كان عليكم رقيبة آية على تكفي هذه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هناك مجموعة أحكام تأتي على شكل خاتمة لهذا الموضوع التمهيد للإيمان باليوم الآخر لما يأتي بعده الموضوع الأساسي وهو الإيمان باليوم الآخر. هذا كله تمهيد الحكم الأول إذا مات ابن آدم انقطع عمله لانتهاء زمن ابتلائه ما في عمل إذا مات الإنسان انقطع عمله ولكن تبقى آثار عمله فما ينجم عن عمله الذي باشره وهو حي من خير ولو بعد موته إلا تجدد له الأجر الذي يضاف إلى صحيفة عمله وما ينجم من عمله الذي باشره بنفسه وهو حي من شر ولو بعد موته إلا تجدد له إثم يضاف إلى صحيفته صحيفة عمله يعني واحد اخترع شيء يفسد العلاقة بين الزوجين إذا واحد من بعده طور هذا الاختراع طوره فهذا التطوير في صحيفة الأول الذي باشره بنفسه هذا من آثار اختراعه الأول الدليل النصي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كثل منها لأنه أول من سن القتل ابن آدم الأول الحكم الثاني أول حكم إذن أخطر شيء أنك محاسب على آثار أعمالك يعني واحد مثلا عنده بنت جاءه خاطب شكل غينى سأل عنه آل آدمي أم عطاياها إذا بهذا الشاب منحرف السلوك وكلمة آدمي يعني ما لها معنى هلأ أخي والله آدمي ما لها معنى سافر بزوجته إلى بلاد الكفر أنا أعرف رجل عنده فتاة دينة صالحة جاءه خاطب مقيم في أمريكا وافق وافق بسذاجة ذهبت محجبة وعادت بلا أكمام مسؤول كيف اخترت لها هذا الزوج هل سألت عنه مليا هل عرفت أخلاقه هل عرفت دينه هي أول نقطة كل أعمالنا محاسبين عن آثاره لو فرضناها الزوج يعني هو وزوجته انحرفا وظلا سواء السبيل وفعلا من المعاصي ما يشاءان كل هذا في صحيفة الأب الذي وافق على زواج ابنه من هذا الشاب لذلك لا تنتهي مسؤولية الأب إلا إذا أحسن اختيار الشاب إذا جاءكم من تربون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير واحد أقام بديار الكفر إلى المعيشة سهلة جدا بـ 33 ألف لـ سنة أصلا مع مسبح شو والله والأسعار رخيصة جداً وحق السيارة النوع الفخم خمس تالاف صفيحة البنزين رخيصة جداً راح لهنيك أقام كبروا بناته دخل للبيت أملاق مع بنته في شاب وبنته طلبت تسبح على البلاج هيك العادي هنا طبيعي جداً ما وفيت معه لو كان البيت رخيص هناك ما وفى معه إذا كان بنته نشأت على المعصية ولها أصدقاء وإذا كان سقطت في في الزنا وكانت الحياة جائر بلاد لك خضراء كلها ما في خامتي بني كله أخضر بدنا بدنا القبر يكون أخضر كمان لذلك هاي الأعمال كلها في صحيفة الأدب يوم القيامة تقف البنت تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبله هو اللي زوجني لأنه هو سكننا بها المنطقة هي. هيك العادات والتقاليد هنا إباحية مطلقة انحراف أخلاقي الزنا على قارعة الطريق فالإنسان إذ كان في بلده تقام شعائر الله يحضر مجالس العلم في بقية حياء في بقية تدين في شيء اسمه عيد في بلده هذه بلد مباركة الحكم الثاني أن كل إنسان مشؤول عن كسبه فلا يتحمل أوزار الآخرين إلا إذا كان له تسبب فيها في عنا آية كريمة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم يوصرون كل امرئ بما كسب رهين. كل نفس بما كسبت رهينة مبدأ هائل جدا مريح الزوج سيء والزوجة صالحة ما في علاقة بينهما ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب دلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجدي من القوم الظالمين. ضرب الله مثلاً للذين كفروا: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً، وقيل دخل النار مع الداخلين. يا فاطمة بنت محمد، أنا لا أغني عنك من الله شيئا أبوها. من ي... لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من يبطئ به عملك لم يسرع به نسبه. الأب صالح، الابن سيء. كل واحد يحاسب على عمله. الزوج صالح، الزوجة سيئة. حكى لنا أخ، إنسان تزوج امرأة فاضلة، بنت عالم، ودينه هو الشاب يريدها غير ذلك. يريد أن تسائره في اختلاطاته ورحلاته وندواته وسهراته يريد أن تبرز لأصدقائه في سهرة مختلطة طبعا هذه رفضت بإصرار فلما كان رفضها مع إصرار أشارت عليه أمه أن يضايقها مدأخرة مئة ألفين ضايقها إلى أن طلبت المخالعة من دوش. في هذه الفترة كان الأب غير راض على هذا التصرف الأب مزعوج أن الحق عليكم هذا ظلم الأم والابن على خط واحد وبعدين طلبت المخالعة وخلعت منه بلا, بلا شيء طلبت النجاة بجلدها منه لكنه ضيقها مضيقة شديدة إهمال وضرب وشتم وما شاكل ذلك تزوج امرأة ثانية له بيت في بعض المصايف. عاد بسيارته كان يركب هو في محل القيادة وإلى جانبه زوجته وخلفه أمه وخلف زوجته أبوه في مقعد الخلف صار حادث مات هو وأمه ونجت الزوجة وأبوه ألا تزر وازرة وزر أخر الأب ما كان راضي عن التصرف أما الأم هي المحرضة يعني قصة طويلة أما هي ملخصة كل ما ينفذ إلى نفدنا من من المهر نفدنا من هذه كما نفذنا من المهر فولانة آخر الطريق عمل حادث يعني مات حدثا فيه هو وأمه إنا كل شيء خلقناه بقدر المحرضة على ظلمها الفتاة لقيت حدفها أما الذي كان ينكر ذلك نجاه الله عز وجل فكل إنسان محاسب عن عمله ولا يتحمل أوزار الآخرين إلا إذا كان له سبب فيها كالإغواء والإضلال أو إهمال واجب النصيحة والإرشاد هذا كله يتضح من هذه الآيات لذلك قال عليه الصلاة والسلام للأقربين من عشيرته اعملوا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا وقال يا صاطمة بنت محمد اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا والحمد لله رب العالمين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 وأدخلنا برحمةك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن والأربعين من دروس العقيدة وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع الجزاء المعجل وتحدثنا. من الجزاء المعجل جزاء الابتلاء والاستدراج والعقاب وجزاء الابتلاء والتربية وننتقل اليوم إلى الجزاء المؤجل في معجل وفي مؤجل الانحراف أو المعصية أو الخطيئة لها عقاب معجل في الدنيا كما تحدثنا عنه في الدرس الماضي ولها عقاب مؤجل في الآخرة فأما الجزاء المؤجل بالثواب والعقاب فيكون على ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة ما بعد الموت وقبل البعث وهذه المرحلة سماها القرآن الكريم البرزخ ما بعد الموت إلى ما قبل البعث هذه المرحلة سماها القرآن الكريم البرزخ ويسمى النعيم فيها بنعيم القبر والعذاب فيها بعذاب القبر البرزخ أو نعيم القبر أو عذاب القبر وقد ورد في نعيم القبر وعذابه جملة من الأحاديث النبوية ملخصها أن القبر إما أنه روضة من رياض الجنة وإما أنه حفرة من حفر النيران وسيفصل هذا في درس قادم إن شاء الله وأما المرحلة الثانية مرحلة ما بعد البعث وقبل انصراف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ما بعد البعث إلى قبل انصراف أهل الجنة إلى الجنة هذه مرحلة ثانية ويكون ذلك في يوم الحساب ويتم فيه الجزاء بالثواب والعقاب على أنواع مختلفة فمن الثواب مثلا الاستغلال بظل العرش سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله يوم لا ظل الا ظله هذا ثواب هذا ثواب بعد البعث وقبل دخول الجنة والشرب من من الحوض من شرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يشرب شربه لا يضمأ بعدها أبدا وتهوين طول الموقف هذا الموقف يمر كلمح البصر والمرور على الصراط المستقيم بسرعة إلى غير ذلك ومن العقاب شدة الحر على أهل الذنوب والكرب والضمأ الشديدان والتعتعة على الصراط المستقيم وطول انتظار الحساب إلى غير ذلك من صنوف العذاب هذا العذاب بعد البعث وقبل دخول, وقبل دخول النار وذاك النعيم بعد البعث وقبل دخول الجنة والمرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الثواب الأكبر بدخول الجنة والعقاب الأكبر بدخول النار ودخول الجنة أبدي لكل من يدخلها وما هم منها بمخرجين ودخول النار أبدي بالنسبة إلى الكافرين وموقة بالنسبة إلى عصاة المؤمنين كل بحسب ذنوبه وسيئاته ويمكن أن نقول إن الله العلي القدير قد جعل تحقيق الجزاء الأكمل في اليوم الآخر، يوم الخلود، ليستكمل حكمه العظيمة المشتملة على سر الخلق والإبداع، ولله في إبداعه أسرار لا يحيط بعلمها إلا هو. واليوم الآخر الذي يتم فيه الجزاء المؤجل يكون بعد البعث، وهو اليوم الذي جاء به. وجوب الإيمان رك به ركنا من أركان العقيدة في عنا البرزخ ما بعد البعسي إلى قبل دخول الجنة المرحلة الثالثة يوم دخول الجنة الأبدي أو دخول النار الأبدي أو الموقد هذا الإيمان باليوم الآخر يعد ركنا أساسيا من أركان العقيدة الآن. لازلنا في بعض الموضوعات التنهيدية عنوان الموضوع الجديد حدود المسؤولية المسؤولية تجاه الخالق لها حدود نوضح معالمها فيما يلي أولا إذا مات المكلف انتهت فترة ابتلاءه الابتلاء في الدنيا فقط فإذا وافت الإنسان وافت الإنسان منيته انتهت مدة التكليف انتهى التكليف انتهى الابتلاء لذلك جاء في بعض الآيات الكريمة قوله تعالى وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني توبت الآن يعني التكليف في الدنيا الابتلاء في الدنيا العمل الصالح في الدنيا التوبة في الدنيا الإصلاح في الدنيا أما إذا جاء الموت انتهت مدة التوبة انتهت مدة التكليف انتهت مدة الابتلاء انتهى كل شيء ختم العمل وبقي الجزاء فالإنسان إذا جاءه الموت أو ما بعد الموت أو في القبر أو ما بعد القبر أن يتوب أن يعمل, عمل أن يعمل عملا صالحا هذا مستحيل فمنذ لحظة الموت لا يستطيع أحد أن يجحد الله أو أن يكفر به أو أن يعصيه إذ تنكشف له الحقيقة بالشهود التام لا يخالطه أدنى توافق وينتهي عندها موضوع الإيمان بالغيب المطلوب من الناس على لسان الرسل هي حقيقة مهمة جدا يعني الأرضية الآن ستة آلاف مليون ستة آلاف مليون بعضهم ينكر وجود الخالق بعضهم ينكر الدين الإسلامي بعضهم ينكر بعض أسماء الله الحسنى هؤلاء بوذيون وهؤلاء هندوس وهؤلاء مسلمون مقصرون وهؤلاء نصارى جميع الملل والنحل عند مجيء الموت تنكشف لها الحقيقة التي لا ريب فيها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني أشد الناس المعارضين لرسالات الرسل تنكشف له الحقيقة فيؤمن أما هذه الحقيقة تنكشف بعد فوات الأوام الحكم الثاني هو أنه ما لم تتوافر سروط التكليف لم يتوجه الابتلاء أصلا أول حكم الابتلاء في الدنيا فإذا جاء الموت انتهت مدة الابتلاء الحكم الثاني أنه لا ابتلاء إلا بشروف فلو أن الإنسان فقد عقله ثقف الابتلاء إذا أخذ ما أوجب ما أوهب أسقط ما أوجب فالطفل غير المميز والمعتوه وفاقد الإدراك غير مكلفين بالشرائع الربانية لأنهم ليسوا أهلاً لإدراك معنى الألوهية وفهم أوامر الله ونواهيه ومسلوبوء الإرادة بشكل كلي أو جزئي غير مكلفين أيضا. إذن أولاً التكليف في الحياة الدنيا والتكليف يحتاج إلى بلوغ وعقل وحرية أن يكون بالغاً عاقلاً حراً ما لم تتوافر شروط البلوغ والعقل والعرية فلا تكليف ولا ابتلاء الحكم الثالث أنه متى فقدت شروط التكليف بعد وجودها ارتفع حكم الابتلاء حتى تعود الأهلية إنسان فقد عقله في اللحظة التي فقد فيها عقله فقد فيها عقله ينتهي تكليفه فإذا عاد عقله عاد إليه التكليف هي قاعدة إذن التكليف في الدنيا والتكليف يحتاج إلى أهلية منها البلوغ والعقل والحرية وإذا سلب الإنسان بعض هذه الشروط ارتفع التكليف فإذا أعيدت إليه عاد التكليف لذلك يرتفع التكليف عن المجانين لكن ملاحظة هذا المجنون الذي إذا استفززته يسب الدين لا شيء عليه هو أما الذي استفزه عليه كل الاسم هناك أناس سبحان الله مولعون باستفزاز المجانين فإذا استفزوهم انطلقت ألسنتهم في سب الدين وسب الإله هؤلاء الذين استفزوهم يتحملون كامل الإثم والمسؤولية أما المجانين أنفسهم فلا شيء عليه لذلك فالتكليف يرتفع عن المجانين منذ بدء جنونهم حتى تعود إليهم عقولهم كذلك يرتفع التكليف عن مسلوبي الإرادة لو أنه إنسان مقيد حريته وتحت ضغط القتل أمر أن يفعل شيئا ما دام هذا الإنسان مسلوب الإرادة فلا شيء عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الآن حدود هذه المسؤولية، فهنا أن المسؤولية إنما تكون في الدنيا وتنتهي عند الموت، ولا بد من من شروط لتحقق المسؤولية كالعقل والإراء والحرية والبلوغ، وإذا سلبت بعض المؤثلات ارتفعت المسؤولية، فإذا عادت عادت المسؤولية. الآن حدود المسؤولية الأمر الأول المسؤولية عن الكسب الإرادي البدني والنفسي والفكري كل إنسان له كسب إرادي إذ الإرادة كما سبق هي محل المسؤولية لا مسؤولية إلا بالإرادة الحرة ما دمت مريدا لأعمالك التي تفعلها بكامل حريتك فأنت مسؤول إذا رفعت هذه الإرادة الحرة فأنت غير مسؤول الإرادة هي محل المسؤولية وفاقد الإرادة لا مسؤولية عليه وبناء على ذلك يكون توجيه الإرادة الجازمة لأمر من الأمور كافيا في ترتيب المسؤولية سواء تم التنفيذ العملي او لم يتم يعني هذا الانسان اراد ان يوقع الاذى بفلان ما تمكن جاء ظرف حال بينه وبين ايقاع الاذى فيه محاسب على هذه الارادة لان ارادته الحرة توجهت إلى إيقاع الأذى بفلان لا يعنينا أن الأذى وقع أو لم يقع يعنينا أنه كسب, كسب هذا الاسم باختياره إذا لم يتم تنفيذ هذه الإرادة الحرة في إيقاع الأذى بفلان ما نفذ هذا الأمر بإرادة ثانية مضادة لها كانت هذه الإرادة الثانية ناسخة للإرادة الأولى واحد أراد أن يوقع الأذى بفلان ثم فكر فرأى أن في هذا الأذى إغضابا لله عز وجل فامتنع ذاتيا له أجر الإرادة الثانية هي التي محت الإرادة الأولى يعني شاب في مقتبل العمر ذهب إلى الحج ولما عاد فتح مكتبه في بعض أحياء دمشق وكان غير متزوج فتاة مستهترة وقفت أمام المحل وأشعرته يعني لأنها توافق معه لو أرادها هكذا وسارت أغلق محله وتبعها في الطريق تذكر الحج الذي حجته قصة شهيرة فكان كان في حافلات الترام فلما رأى حافلة قفز إليها وعاد إلى دكانه يعني في إرادة أولى الأولى كانت متوجهة نحو الزينة. الإرادة الثانية نسخت الإرادة الأولى في اليوم التالي وقف على دكانه أحد وجهاء الحي وسأله برفق هل أنت متزوج؟ قال له لا قال عندي فتاة تناتبك فظن هذا الشاب أن هذه الفتاة كاسبة فيها علة كبيرة بحيث أن أباها يعني يعرضها على الناس، لكنه أرسل أمه، فإذا الفتات كما يقولون يعني تجمع بين كمال العقل والدين. عاد هذا الوجه ثانية، قال له ماذا حصل؟ قال يا سيدي هذه لا تليق بي لا أليق بها، أنا لا أملك شيئا. قال هذا ليس من شأنك. يبدو أن الأب كان ميسور الحال، زوجه هذه الفتاة، وشاركه في عمله، وعاش هذا الإنسان في محبوبة وفي سعادة، لأن الإرادة الثانية نسخت الإرادة الأولى، فاستحق الله فاستحق هذا العبد الإكرام، لذلك ما ترك عبد شيئا لله. إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه إذا الإنسان توجه إلى بإرادة سيئة مختارة إلى عمل ما ثم ندم على هذه الإرادة وأراد شيئا آخر فإن الإرادة الثانية تمحى الأولى وينتهي الأمر وفي بعض الأحاديث يكتب له أجر على محوه الإرادة الأولى. أما إذا لم يتم التنفيذ بسبب بسبب موانع خارجية، كان يتربص بفلان ليضربه. فلان ما جاء لم يحقق هدفه. لا لإرادة ثانية ناسخة للأولى لا ولكن لأن هناك موانع خارجية لذلك لو لم ينفذ هذه الإرادة فإن الإسم سجل عليه هذا كلام خطير أين الدليل عود نفسك كل فكرة بده دليل قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني واضح قاتل في النار فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه المقتول توجهت إرادته إلى قتل صاحبه لكنه لم يستطع صاحبه عاجله بضربة قاضية فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبته لذلك يقول عليه الصلاة والسلام يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما مدام لم يقترب إلى سفك الدم القضية سهلة توبة سهلة الأمر الثاني المسؤولية على عن آثار الكسب الإرادي البدني والنفسي والفكري وهي الآثار التي تنجم عن الكسب الإرادي ولو بعد حين يعني نقطة دقيقة جدا يعني مثلا لو إنه إنسان صلح سيارة وكلف صانع يركب هالآله فيها صانع ضعيف صغير يعني ما عنده وعي ما ضبط التركيب الإنسان ماشي مع زوجته وأولاده بالسيارة صار في خلل بسبب عدم إتقان تركيب هذا صار تدهور ماتوا خمسة النقطة الدقيقة هذا الذي صلح السيارة لا يحاسب على إذماله بل يحاسب على أنه قاتل لخمسة أشخاص هذا الخطأ ماذا نتج عنه؟ ركب لحبله حط له بسمار واحد إجا طفل خبط الناسزة وعي البلور فوقه أتله هذا يحاسب لا على أنه أهمل وضع مسمار لا على أنه تسبب في قتل إنسان هذه نقطة مهمة جداً سنعيدها مرة ثانية المسؤولية عن آثار الكسب الإرادي ليست عن الكسب وحده بل عن آثار الكسب الإرادي البدني والنفسي والفكري ويدل على هذا نصوص كثيرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة يعني اذا إنسان غرر فسات وجعلها تسقط يوم القيام قد يعرض الله عليه مليون فتاة ساقطة من نسل هذه الساقطة كل هؤلاء بسببه هو أخطر شيء في الدرس النقطة هي لا يحاسب الإنسان على كسبه بل يحاسب على آثار كسبه إن نحن نحيي الموتة ونكتب ما قدموا وآثارهم. من سَنَّ سُنَّةً سيئة، فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان سن سُنَّةً سيئة، يعمل ترتيب ساوي في معصية، وهذا الترتيب يصبح تقليداً من بعده، يسير الناس عليه هذا شيء خطر جداً. يخترع هذا نوبل اخترع البارود كم إنسان قتل في العالم في البارود كم إنسان قتل بريء عن طريق البارود لذلك بعد ما اخترعوا نذم جمع كل ثروته ووضعها في خدمة من يقدم للإنسانية بحثا علميا أو أدبيا أو فنيا يحقق السلام بين بني البشر وهذه الجائزة تعطى ثمويا لثلاثة أشخاص لرجل علم ورجل أدب ورجل فن اسم جائز نوبل للسلام لأدمى دفع الذين يموتون كل يوم عن طريق المتفجرات وهو بريئون أعداد كبيرة جدا لا تعد ولا تحصل لذلك من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم جميع الآثار المترتبة على هذه الأعمال محاسب عليها الإنسان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 يكافأ على آثاره إلى يوم القيامة أنت قد تكون وأنت في حياتك بذلت جهدا لهداية إنسان واحد واحد. هذا الإنسان لما تزوج بحث عن امرأة مؤمنة أنجب أولاد ربهم تربي عالي علمهم كانوا من بعده دعاة إلى الله عز وجل هؤلاء دعوا الناس قد يأتي يوم القيامة فيريه الله عز وجل أن مليون إنسان سعد في الدنيا والآخرة بسبب أنه هدى هذا الإنسان الأول، لذلك قال تعالى ومن أحياه فكأنما أحي الناس جميعا، كأنما أحي الناس جميعا. الغرب بالغني كما أن العمل السيء تكتب آثاره إلى يوم القيامة، كذلك العمل الطيب. تكتب آثاره إلى يوم القيامة واحد ساهم ببناء مسجد ساهم ومضى خمسين سنة ووافته المنية لهذا المسجد إلى يوم القيامة كل صلاة عقدت فيه كل حلقة ذكر كل مجلس علم أي خير ظهر من المسجد في صحيفة الذي ساهم ببنائه يوم القيامة لذلك الإنسان المؤمن يوم القيامة يعرق عرق الخجل هو له عمل طيب لكن ما كان يتوقع أن هذا العمل بهذا الحجم الكبير كل هذا لي نعم لأنك أنت الذي بدأت أنت الذي سننت هذه السنة الطيبة فكل من عمل بها في صحيفتك إلى يوم القيامة فإذا الواحد اتبكن لرب ولد تربية عالية جدا يكون صالح للناس ينفع الناس أو تمكن يترك صدقة جارية أو تمكن يترك علم ينتفع به يعني الإنام الغزالي توفي رحمه الله تعالى ترك الإحياء اسألني بالعالم الإسلامي من المغرب للباكستان ومن تركيا إلى اليمن العالم الإسلامي كم إنسان انتفع بالإحياء ونحن والله الذي لا إله إلا هو درس الأحد من سنتين أو ثلاثة في صحيفة الإمام الغزالي كتاب هذا نقرأ من كتابه ونستفي فإذا الإنسان ترك كتاب حق في دعوة إلى الله هذا له أجبه وأجر من عمل به إذا تقدر تترك ولد صالح أو تترك علم أو صدق جارية إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية يعني مسجد سبيل واحد أنشأ مستشفى مثلا يعني مستشفى تخفف الآلام عن الناس أنشأ مسجد أنشأ معهد أنشأ مدرسة أنشأ معهد شرعي مثلا عمل عمل صالح ساهم بتزويج الشباب مثلا عمل مشروع خيري كانوا قديماً يعني شأنهم العمل الطيب والحمد لله رب العالمين.